بسم الله الرحمن الرحيم قال والفرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال هذا شيء عجيب أئذا مثلا وكلنا سرابا ذلك رجع بعين خلعنا ما سنبق وكل أرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحسنى ما جاءهم فهم في أمر مريد أثم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مذلناها وألقينا فيها رغاش وأنبسنا فيها من كل زوج دهيد سمطرشا من السماء ماء بأن بسم الله جيلناحهم وحنبا الحصيب وان خلدات لها طلع النبيل رزقنا ليلدا واحيينا به بلده من شذا الخروج جلبت فرنهم قوم نوحي وأصحاب الرجل وسمود وعاد وفرعون وإخوان نوض وأصحاب الأيشة وقوم سبع كلهم شلب الرسل فحصر عيد أفعينا بالخلق الأول دلهم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسط به نفسه ونحن أفرض إليه من حمل وريد إذ يجنس المتلسيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديء رقيب عثيب عثيب وجاء الزكا في الموت بالحق ذلك ما كنت من متحين ونبخ بالصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت سر نفسي معا سائقا وشهيب لقد كنت في غفلت من هذا لقد كنت في غفلت من هذا فكشفنا عنك بطارك فبطارك اليوم حجين لطيل قريب هذا ما لدي عزيم الخيام في جهنم كل كفار عليم منع للخير من معسدي مليم الذي جعل مع الله إلها آخر في العذاب الشريم qala la diru rabbana la a'taynisa wala kinna fi dhalamin la qala la takhtasima fa lanana dakhlu qibla ladai wa fa nqaddamu ila yesu bin walaha ma narjilu qawlan ladai wa ma la ala alladhina dhallu illa azab yawma naqulu lil amin ان انت نس واتخذوا اليم المدينه واعوذ بي لجاننا واعوذ فجلينا غير ضيع هذا هذا ما سمع دون ليكون لاواب من خشي الرحمن بالعيب وجاء بقلب منيب ادخلوا لها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ونبعينا يَأْنُونُ لَكِنْ لَمْ يَحْدُثْ لَهُمْ مِنْهُمْ مَشَدُّ مِنْهُمْ ضَبَشَ فَنَصَبُوا فِي الدِّمَاءِ فَنَصَبُوا فِي الدِّمَاءِ مِنْ مَحَلِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَرامًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوَّلٌ فَسَمِعَ ولا صخلك السمعوانتي وال ما لدي غما فيزبت أيام في أيمي وما م السم من النغبة أصد الع ما يسله وسمخ بخرا بك قبل ط عشمس قبل طنوع الشمس وقبل الغروض ومن النيل فسبح وأجدار السجود والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يحنعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الألم عنهم صراعا ذلك حشرا علينا يا سَيِّدُ نَحْنُ عَلَى مَدِينَةٍ يَقُولُونَ وَمَا هُوَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٌ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ مَن يخاف